أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من الثماذات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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ بِذٍ كُلُّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّخِ الْقَوْمَ رَبًّا قَوْمَ فِرْعَوْنَ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 وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنتم من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فدعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون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 قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه أبعث في المدى ذائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 إن لَنَا لَا أَجْرَ إِلَّا إِنَّنَا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَدَى اللَّهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ما أَلْقُوا ما, مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ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 لا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأخلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرفمة قليل وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَغَانٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَسْبَعُوهُمْ مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى ذا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا ذا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قال لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَجْمَعُونَ لَكُمْ إِلَهَكُمْ أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجرنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي عوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صرق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضال ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفة الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغافلين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبنيس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن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 فأنجيناه ومن معه في فلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 وما نحن بمعرض بيدٍ فكذبوه فأهلكناهم إن ت إذا ذلك لا آية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت فمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقولون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجو إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم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 ما رضى أنت إلا بشر مثلنا تأتي بآية فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوم إن فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها. فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن رَبَّكَ لهو العزيز الرَّحِيمُ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والذبّلة الأولين قالوا إنما ذا أنت من المُسحَرِين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسطط علينا كسفا من الثماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكلبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إن وإنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين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 سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَوْمَ